هذا الباب الخامس والستون من ابواب كتاب التوحيد باب لا يستشفع باب بالتنوين لانه لا يضاف الى ما بعده كما مر معنا مرارا يستشفع السين للطلب هنا استشفع بالشيء جعله شافعا له جعله شافعا له والشفاعه في الاصل جعل الفرض شفعا كما مر سابقا في باب الشفاعه وهي التوسط للغير بجلب منفعه له أو دفع مضره عنه هنا قال لا يستشفع بالله على خلقه يعني لا يجعل الله تعالى شفيعا عند أحد من المخلوقين لأن الشفيع والشافع لابد من فرق بين المرتبتين مرتبة الخالق والمخلوق قال أي أن ذلك حرام وهضم للربوبيه يعني استشفاع بالله تعالى على خلقه يعتبر من المحرمات وفيه هضم ونقص وعيب للربوبية الربوبية وقد وقدح في توحيد العبد فالله سبحانه هو الكبير المتعال كيف يشفع عند أحد من خلقه إذا كان هو الكبير المتعال هل لا يشفع الله تعالى عند أحد من من خلقه قال والاستشفاع طلب الشفاعة طلب لأن السين للطلب هنا سافر سانصر طلب النصرة طلب المغفرة وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله شفاعة إلى أحد من من خلقه فإن الشافع إنما يشفع عند من هو أعلى منه مرتبة ودرجة هذا الأصل فهذا من أعظم التنقص لرب العالمين قال عن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه هو ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي كان من أكاب القريش أسلم قبل الفتح ومات سنة سبع وخمسين. قال جاء عربي عربي واحد الأعراب واحد الأعراب وهم سكان البادية والغالب عليهم الجفاء كما هو معلوم جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمه لأنه لا فائدة من ذكر الأسماء هنا وكثيرا ما يأتي مبهم في نصوص متعددة في الوقائع التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء رجل جاء عربي ذلك وهذا يدل على كمال علم الصحابة رضي الله تعالى عنه لأنه لا فائدة من ذكر الشخص بعينه ويأتي من يأتي من المتأخرين فيبحث قد يؤلف بعض المؤلفات في المبهمات لحو ذلك ولا ينبني عليه فائدة البت بل هذا من زغر العلم كما يقال وإن كان تلبس به بعض المحدثين المتأخرين لكن لا فائدة من ذلك البت جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نهكت الأنفس نهكت بضم النون أي جهدت كما في بعض الألفاظ وضعفت وقلت وضنيت ودنفت الفاظ مترادفه الفاظ يعني يجمعها قوله ضعفت قال نهكا هذا المصدر في منهوك والنهك التنقص قال نهكته الحمى إذا رؤي أثر هزال فيه من المرض فهو منهوك إذن قال نهكت الانفس أي ضعفت يعني من قلة الأكل وجاع العيال, العيال قال وهلكت الأموال ولفظه جهدت الأنفس وضع العيال ونهكت الأموال وهلكت الانعام أي من قلة المطر والخصم فاستسقي لنا ربك أي اسأله أن يسقينا استسقي هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى هل هذا فيه حرج الجواب له بل هو جائز بالإجماع ومن أنكره إما كافر إما مبتدع كما قال تعالى إذن الاستسقار بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طلب أن يدعو الله تعالى أن يسقي العباد وهو حي عليه الصلاة والسلام هذا لا إشكال فيه أما بعد موته أو في غيبته هذا يعتبر من من الشرك يعتبر من الشرك الأكبر قال أي اسأله أن يسقينا والسين للطلب وهذا لا بأس به لأنه طلب ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بمن ترجى إجابة دعوته فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أنه مجاب الدعاء وقد لا يجاب أنه مجاب الدعاء وقد لا لا يجابه قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله ذكر جملتين ذكر جملتين الأولى فإننا نستشفع بالله عليك وهي التي بو بله المصلح باب لا يستشفع بالله على خلقه لا نافية وراد به النهي وهو أبلغ من من النهي فإننا نستشفع بالله عليك يعني نجعله واسطة بيننا وبين الله يعني بدلا من أن أنك أنت تكون واسطة بيننا وبين الله نعكس الأمر فنجعل الله تعالى واسطة بيني وبينك شكل أكرنا هذا هضم للربو قال فإننا نستشفع بالله عليك أي نجعله وسطا بيننا وبينك تدعو الله لنا وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة آدناء من مرتبة الرسول، لأنه جعل الله تعالى شفيعا عند النبي صلى الله عليه وسلم والآن هو الذي يشفع عند الأعلى صحيح؟ هذا, الأصل هذا الأصل في العرف وفي, وفي اللغة فإذا استشفع بالله تعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم معناه جعل مرتبة الله تحت مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه إذا قصد هذا المعنى كفر إذا قصد هذا المعنى كفر لكن إذا لم يقصده حينئذًا ينهى عن اللفظه فيكون محتملا يعني من الفاظ المجمل التي تحتاج إلى استرصال قال هنا فإننا استشفع بالله عليك وبك على الله أي نطلب منك أن تشفع لنا عند الله فتدعو الله لنا وهذا حق والجملة الأولى باطلة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أنكر الجملة الأولى قال الاستشفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إنما المراد به استجلاب دعائه الذي سمى عند كثير من أهل العلم بالتوسل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بمعنى أنه يدعى الله عز وجل بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية هذا الدعاء أن يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له يا رسول الله ادعو الله لنا ادعو الله لنا هذا لا إشكال فيه أما أن يوجه الطلب للنبي صلى الله عليه وسلم ادخلني الجنة مثلا هذا شركناك ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ولو كان, ولو كان حي لماذا لأن دخول الجنة هذا من خصائص الرب جل وعلا وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة يعتبر صرفا للدعاء وإذا صرف الدعاء لغير الله تعالى صار شركا أكبر ولو كان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو كان بمحمد صلى الله عليه وسلم قال إنما المراد به استجلاب دعائه يعني طلب الدعاء ولذلك لم ينكره عليه لأنه حق فإن دعاءه مستجاب في الجملة دعاءه مستجاب قد لا يستجابه وكذا كل حي صالح يرجى أن يستجاب له هكذا قال كثير من أهل العلم المتأخر أن العبد الصالح لا بأس أن يطلب منه الدعاء لكن هذا وقع مرة أو مرتين ولا يكون على جهة الاعتياد كلما رأى عبد صالح قال له ادعو الله لي وكذا كل حي صالح يرجى أن يستجاب له لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسى من صالح دعاك إن صح الأثر حينئذ قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فقط ولم يكن ذلك معتادا النبي صلى الله عليه وسلم فالمتأسي يتأسى على الوجه الذي وقعه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعله مرة في حياته فقط ولا يفعله كل يوم مئة مرة صحيح لأنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي. ما جاء أنه سأله بكر ولا سأل عائشة ولا سأله غيرهما من الصحاب إذن. يكون معلق بي بشخص واحد ثم يكون مرة واحد وأما أنه يعتاده على لسانه فهذا ليس من من السنة شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من دعائي من صالح دعائك ثم المراد به ماذا إفادة الغيب كما قال ابن تيميه رحمه توجه هذا الحديث أنه أراد به ماذا أن يطلب منه الدعاء لينتفع هو لا من أجل أن ينتفع السائل كيف ينتفع هو؟ لأنه إذا دعا قال الملك ولك مثل إذا يدعو له أو يطلب منه أن يدعو من أجل أن يتعدى النفع بهذه النية هذه النية تركه أحسن ترك السؤال أحسن وأبعد عن التعلق بالخلق وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم لاستحالة ذلك منه لأنه ميت عليه الصلاه والسلام كغيره من الأموات يعني من حيث ماذا؟ عدم الاستجابة للأحياء فإذا إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يكون من الشرك الأكبر ولو قيل له أدعو الله لنا وهو ميت نعم ولو قيل له أدعو الله تعالى لنا وهو ميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا اسم مصدى منصوبا على المفعولية المطلقة سبحانه لا من لا إلا إلا بالنصب سبحان الله سبحان الله كرر ذلك لفظه قال ويحكى أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سبح الله كثيرا معظمهم لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده وهكذا كان يسبح إذا استعظم امرا أو كان يكبر أو يهلل إذا استعظم امرا سبح أو كبر أو هلل يعني ذكر الله تعالى على نوع من هذه الانواع الثلاثة إما التسبيح وإما التكبير وإما, وإما التهليم قال فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه فما زال نفي النفي اثبات إثبات نفي النفي إثبات فما زال يسبح لأن زال تستخدم لي النفي وما هذه نفيت إذا نفي النفي فيقال ماذا فيه إثبات لا لا ها أقوم مثلا هذا معناه أقوم لا لا اكفر أحد معناه كفرت حين ذي النفي النفي يكون ماذا يكون إثبات لا لا لم أكفره. حليد النفي والنفي يعتبر إثبات قال هنا نفي النفي إثبات مفيد لي الاستمرار ولا يزالون مختلفين فما زالت تلك دعوة قال هنا أي عرف الغضب في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من العرابي هضمه لجنابي الربوبية ثم قال ويحك أتدري ما الله تدري ما الله أتدري يعني أتعلم درى هنا بمعنى بمعنى علم أتدري ما الله ما الله ما السفامية والله ها. خبر نعم ما هذه السفامية في محلي رفع مبتدى ما الله الاستفام للتعظيم قد يراد به النفي أي لا تدري ما الله بل أنت جاهل به ما الله جملة السفامية معلقة لي لتدري عن العمل لأنه دخل ماذا ما اتدري ما الله ها علقه للاستفهام نعم حسن درا وظنه نحوه هذه تعلق على العمل بالاستفهام سواء كان الاستفهام حرفا او كان اسما سواء كان حرفا أو, او اسما ما الله ان شاء الله اعظم من ذلك ما الله ويح كلمه تقال للزجر او للرحمه ويحك منصوب بعامل محذوف يعني يلزمك الله واستعملتها العرب بمعنى التعجب والتوجع لا تريد بها إيقاع الهلكة وفيه إشارة لقلة علمه بعظمة الله وجلاله ولذلك قال جاء عربيا جاء عربيا فيه إشارة إلى قلة علمه ودل ذلك على أن الأصل في العرب هو الجفاء ويحكى تدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك أي من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه قال الشافعي رحمه الله إنما يشفع عند من هو أعلى منه هذا وجهه الانكار انكار النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله تعالى في مرتبة ادنى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجرد لفظ اعتبر من الكبائر وأما إذا قصد المعنى لا شك أنه كفر فهذا من أعظم النقص برب العالمين فلذلك استعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه أي لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى احد وذلك لكمال عظمته وكبريائه قال ولفظه ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك فهو رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده لا مانع لما أعطى ولا معطية لما منع ولا راد لما قضى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال والخلق وما في أيديهم الخلق هذه من الفتح الشيخ رحمه الله تعالى اعتمد فتح المجيد لخصه هنا قال والخلق وما في أيديهم ملكه أو ملكه يجوز الوجه ملكه ملكه وملكه يتصرف فيه كيف يشاء كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه لعلو مرتبته جل وحهو الخالق والمخلوق أذنى مرتبة وقد أخرج أبو الشيخ عن أبي وجزته سوجر يزيد بن عبد الله السعدي عن أبي وجزته قال قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزار فقالوا يا رسول الله ادع ربك أن يغيثنا واشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك ويشفع ربك إليك هذه ألفاظ مجملة لذلك لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم لأن اللفظ محتمل وهذا عربي فهو مظنة الجهل مظنة الجهل ولا إشكال أنه في مثل هذه المسائل يعذر بيب الجهل فيها صحيح عملا لذلك إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم ما أمرهم بأن يأتوا بيب الشهادة أول عدم النقل ليس نقل العدم هذا أولا ثانيا أن هذه الألفاظ محتملة حينئذن هو مظنة الجهل فإذا كان كذلك فلا بد من إقامة الحجة عليه مثل هذه الألفاظ قال ويشفع ربك إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أنا أشفع إلى ربي فمن الذي يشفع ربنا إليه لا إله إلا الله العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض فهي تأط من عظمته كما يأط الرحل الجديد يعني يطلع منه ماذا؟ صوت رحل الجديد الذي إذا ركب أظهر صوتا قال وذكر الحديث رواه داود وغيره من طريق محمد بن إسحاق قال الذهبي هذا حديث غريب جدا فرد وابن إسحاق حدة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائن والله أعلم أقال النبي هذا أم لا يعني كأنه شكك في الحديث قال وقواه هنا شيخ الإسلام الفتاوى الفتاة بن القيم يعني نفس الأثر أطلب ابن تيمير رحمه تعالى فيه قاعدة جليلة في توسل الوسيله وأثبته هذا إثباته حسن لماذا؟ لأنه ينبني عليه الرد وليس فيه قادح فيما يتعلق بأصول معتقدة لسنوات الجماعة وعرفنا أنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره بناء على أن اللفظ محتمل هنذن زالت أي شبه يتعلق بها متعلق به بهذا النص قال وذكر الحديث رواه رواه ابو داود قال الذهبي بسناد حسن ولفظه ويحك اتدري ما الله إن عرشه. على سماواته هكذا. وقال بي أصبعه أصبع أصبع هي عشر لغات. مثل القبة. وإنه لا يط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار محمد بن بشار بن اسمه يسار ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وفي إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته القبة. وتفسير السماوات بالعلو كما فسره الصحابه وغيره تفسير السماوات بالعلو امنتم من في السماء فيه وجهان وجه الاول على السماء حينيد في بمعنى على امنتم من في السماء الوجه الثاني من في العلو حينيد في هي محل النظر هي محل النظر اما ان تكون بمعنى على او تبقى على اصلها حينئذ نفسر السماء هنا بالعلو بالعلوم وكل ما علاك فهو فهو سماء فهو سماء فسروا الصحابة وغيرهم قال رحمه تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك وسده أو سده ها وسده معطوف على على حماية نعم في حمايته وفي سده طرق أو طرقه طرق من الآن على أنه مفعول به لسده ولما عمل فيه لانه مصدر مصدر مضاف إليه الى الفعل احسنتم باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد مضاف مضاف اليه وسده طرق الشرك هذا الباب السادس و من ابواب كتاب التوحيد قالهنا حمايه الشيء صونهم صونهم عما يتطرق اليه من مكروه واذى او كذلك كل شيء حميته حينئذ يكون ماذا؟ فيه صيانه الا يصيبه شيء من الاذى سواء كان الاذى حسيا او معنويا لان الاذى هنا المتعلق والضرر متعلق بالتوحيد اذن حسي او معنوي اذن معنوي والمحميات هذه اذن حسي اعتبر اذى حسيا اذا الحمايه مختلفة مختلفه حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه واذى والمصطفى مصطفى مصطفى, مصطفى، هذا الأصلاق قريبت التاء طعن من الصفوة فهو صفوة الخليقة وأشرفها على الإطلاق الصفاء معناه الاختيار إن الله اصطفى ادم يعني اختار ادم إذا مصطفى معناه ماذا؟ المختار معناه المختار فهو صفوة الخليقة وأشرفها على الاطلاق على الإطلاق مطلقا وهل هذا على الجمادات أم أنه خاص بالعقلاء ظاهر النصوص العموم ظاهر النصوص العموم وحمايته وحمى التوحيد صونه عما يشوبه يعني يختلط به ويلتبس به شاب الماء اللبن حينئذ اختلط به عما يشوبه من الأقوال والأعمال من الأقوال والأعمال بقي ماذا؟ الاعتقاد لأنه قد يشوبه اعتقاد فاسد ولو لم يتكلم صحيح قد ولذلك مر معنا مرارا أنه قد نحكم عليه بأنه مشرك شركا أكبر دون أن يلفظ دون أن يعمل ممكن ما هي الصورة صورة ما هي هاتوا الصورة واحدة ها لا إذا اعتقد جواز الاستغاثة ولو لم يتكلم ولو لم يفعل ما حكمه؟ ما حكمه؟ ها؟ كافر عندنا أو عند الله؟ <تصفيق> هي هو لم يتكلم كيف عرفت أنه ماذا؟ قلنا لم يتكلم لم يعمل فحينئذ كيف يكون عندنا كافر أو يكون مشركا؟ قلنا الكفر كفران ظاهرا وباطنا هذا نوع باطنا لا ظاهرا باطنا لا ظاهرا هذا النوع الثاني هو المثال الذي معنا حينئذ هو في الباطن كافر فعند الله يعتبر ماذا يعتبر كافرا ليس بمسلم إما تعلمه عليه وافى ربه بماذا بالشرك الأكبر بالشركة الأكبر لكن في الدنيا هو مسلم نجري عليه أحكام الإسلام ولذلك احكام الدنيا ابن قيم رحمه الله تعالى هو كلام جميل تينا ان شاء الله تعالى يقول اجرى الله تعالى احكام الدنيا على الإسلام واحكام الاخره على الإيمان صحيح أجر احكام الدنيا على الإسلام يعني على ما اظهر واما الباطن فهذا بينه وبين الله تعالى نثبت قسما هو في الباطن يعتبر من الكفار ليس بمسلم ولو كان يعيش بين المسلمين والمنافق من أي النوعين نوع الثاني وإذا جاء النص بأن المنافق في الباطن يعتبر كافرا ليس بمؤمن وفي الظاهر له حكم أهل الإسلام حين إذن ثبته التقسيم تقسيم صحيح لا إشكال فيه أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا وهو الذي أظهر كفره إما أن يكون كافرا اصليا وهذا واضح وإما أن يكون مرتدا عن إسلام اعتقده و... و... اظهر الكفر أو يكون في الباطن يعتبر كافرا لكنه في الظاهر تجري عليه أحكام المسلمين فإذا اعتقد ولم يتكلم ولم يعمل حينئذ ومات على ذلك وافى ربه به بالكفر الشرك وأما في الدنيا فنحكم عليه ها بي بما اظهره وهو الإسلام إذن قوله وحمايته حمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأقوال والعمل لم يذكر الاعتقاد لأن هذا لا وصول عليه نحن نحكم عليه بماذا بما أظهره فاذا أظهر من القول او من القول أو العمل حكمنا عليه، وأما باطنه فهو إلى إلى ربه جل وعلا، ولذلك لا نبحث عن حقائدي المسلمين. قال عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، يضمحل يعني يزول بالكلية أو ينقص، وقد اشتمل هذا الكتاب يعني كتاب التوحيد شغل سلام رحمه الله تعالى مع اختصاله على ذلك أو أكثره على ذلك أو أكثره أصول ما يتعلق به توحيد العباد موجود فيه في هذا الكتاب وأنواع الشرك الأكبر المشهورة عند عباد القبور كذلك مذكورة فيه في هذا الكتاب وجملة أنواع الشرك الأصغر الاعتقادية والقولية والعملية كذلك مذكورة فيه في هذا الكتاب الذي يعتني بهذا الكتاب حينئذ قد حصل نوعا كبيرا مما يتعلق به بالتوحيد وقد اشتمل هذا الكتاب مع اختصاره على ذلك وأكثره وعلى النهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه يعرف ذلك من تدبره وكان منصفاً, وكان منصفا حينئذ يأتي على هذه الأبواب بالتفصيل والإجمال فالإجمال في موضعه والتفصيل فيه في موضعه قال هنا عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه بكسر الشين وتشديد الخاء شخير هو ابن عوف ابن كعب ابن وقدان الحريشي فعين الحريشي وقيل الحرش حرشي فتح الحاء والراء من الحريش وهو بطن من بني عامر بن صعصع له صحبه وروايه قال الحريشي ثم العامري والد مطرف الفقيه مشهور اسلم يوم الفتح وله صحبه وروايه قال انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عامر ابن صاصع من عدنان وعامر بطون كثيرة كانوا بعالية نجد وكان في الوفد عامر بن الطفيل ابن مالك بن جعفر ابن كلاب فعال واربد ابن قيس ابن جزء ابن جزئن وجبار بن سلمة بضم السين اسكان اللام رؤساء القوم وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشركه في الله اما أن يقتله واما أن يشركه في الأمر يعني في النبوة والرسالة إما ان يكون شريكا وإما أن ينفرد هو بالرسالة أو يكون له من بعده يعني يكون خليفة له في النبوة والرسالة قال وواعد أربد على ذلك فعصمه الله منه وهلك ببعض الطريق ما أربد بصائقة وعامر بطاعون في عنقه وقيل قرحا واحدة القرح والقروح ومات في بيت سلولية بيت امرأة من بني سلول قال هنا فقلنا أنت سيدنا أنت سيدنا امتدى وخبر امتدى وخبر أنت سيدنا سيد صفة مشبه على وزن فيعل لأن الياء الأولى زائده سيد سيد سويد في خلاف فيعل لأن الياء الأولى الزائدة ومعناه ذو السؤدد والشرف مكانا والسؤدد العظمة والفخر وما أشبه ذلك من من المعاني فقلنا أنت سيدنا أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى هذا كما قال ماذا؟ إن الله هو الحكم عرفنا أنه إثبات لإسم من, من أسماء الله تعالى إن الله الله السيد سيد الله يعني هذا عرف الجزئين كأنه قال ما سيد إلا الله صحيح تعريف الجزئين يعتبر من صيغ الحصر ما سيد إلا الله قال السيد اي الذي له السياده المطلقه ولذلك حلاه بال فهو اسم من اسماء الرب جل وعلا والمعنى الذي دل عليه يكون من خصائص الرب جل وعلا يعني السياده المطلقه هذه لله تعالى واذا اضيفت لبعض المخلوقين فهي سياده ها مقيده كالرب الربوبيه المطلقه للخالق جل وعلا واذا اضيف اللفظ الى بعض المخلوقين فهو, فهو مقيد رب الدار رب المال جائز هذا سيد البلد سيد القوم لا إشكال فيه هذا جائز أما السيد مطلقا كالرب لا يجوز إلا للرب جل وعلا فقال السيد الله تبارك وتعالى يريد عليه الصلاة والسلام أن السؤدد حقيقة لله عز وجل السؤدد الذي دل عليه لفظ السيد صحيح لأنه مشتق وإن كان اشتقاقا أكبر وأن الخلق كلهم عبيد له جل وعلا والسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق لا بمعنى الذي يطلق على على المخلوق كما ذكرت السابق الرب هذا خاص بالرب جل وعلا رب الدار هذا خاص بالمخلوقين كذلك سيد القوم هذا خاص بالمخلوق السيد هذا الرب جل إذن ثم فرق بين المعاني إذا أطلق المعنى فلا ينصرف في الله رب جل وعلا وإذا قيد فبحسبه قال هنا والسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله الصمد يعني في تفسير قوله الله الصمد أي السيد إذا أطلق السيد على رب جل وعلا في حرج ليس في حرج مدام أن قد أطلقه والنص وهذا دل على ذلك حديد السيد هو الله قال أي سيد ثم فسر ذلك الذي كمل في جميع أنواع السؤدة والصمد بمعنى السيد فسر ابن عباس بالسيد ثم قال مفسرا لمعنى السيد الذي كمل لأنه جاء بأل أي سيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدة وقوله النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم لعله لم يواجه به أو لم يواجه به سعدا وكذا قوله أنا سيد ولد آدم اظهار للشجاعة والاولى أن يقال قموا إلى سيدكم هذا مضاف ولا إشكال فيه لأنه إذا أضيف إلى القوم أو إلى المخاطب اختص اختص بمن؟ بالمخلوق وأما السيد فهو خاص بالرب جل وعلا قسهم على ماذا؟ الرب ورب الدار رب الدار لا إشكال فيه سيد القوم سيدكم لا إشكال فيه لأنه أضاف إلى المخلوق وهنا وجهه بماذا؟ لعله لم يواجه به سعدا وكذا قوله أنا سيد ولد آدم إظهارا للشجاعة فيكون فيه تفصيل أو يدلان على الجواز وحديث الباب ونحوهما يدلان على الأدم مع الله عز وجل يعني الادب أن يطلق على الرب جل وعلا ولا يطلق على على غيره كما سياتي قال هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا يعني زاد على ما سبق وأعظمنا طولا وأفضلنا فضلا أي فضلك أفضل من فضلنا أفضلنا أفضلنا أفعل التفضيل أي فضلك أفضل من من فضله وأعظمنا طولا أي أعظمنا شرفا وغنى طول هنا بمعنى الشرف ويأتي بمعنى غنى الفضل والفضل الخير خلاف النقيصه فضل والفضيله ضد النقص والنقيصه وفضل فلان على غيل فضل على وزن فعلا فلان على غيره فلان فاعل فضل على غيره اذا غلبه بالفضل وطال يطول طولا من باب قال يعني على وزنه يطول هذا الاصل يطول يطول من باب قال إذا فضل والطول الفضل والعطاء والقدرة والغنى ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى وياتي بمعنى العطيه قال هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم او بعض قولكم قولوا بقولكم او بعض قولكم يعني بقولكم انت سيدنا او انت افضلنا او بعض قولكم يحتمل ان يكون شكا من الراوي او يكون من الحديث اي يقتصر على على بعضه من باب ماذا حمايه جناب التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم محل للغلو ليس كغيره فأراد أنه لو كان اللفظ في أصل جائزا أراد أن يقطع عليه ماذا؟ الطريق كأنه لو تكلموا في هذه لو زادوا في بعض الكلمات والمدح قد يقعوا في ماذا؟ في, في حرج بخلاف غيرهم. قال هنا أو بعض قولكم أرشدهم إلى الأدب في ذلك فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة ولا يتكلف الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو ما لا يحسنوا وأمرهم أن يدعوه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سماه الله عز وجل قال ولا يستجرينكم الشيطان السين هنا للطلب قال هنا رواه أبو داود بسند جيد في حث أي أو دعوا بعض قولكم متركوه هذا في قوله أو بعض قولكم في حث أي أو دعوا, دعوا بعض قولكم متركوه يريد بذلك الاقتصار في المقال المقال، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكلها لهم المبالغة وانهاهم عنه قال هنا رواه ابن سنة الجيد يستجرين بفتح المثنات التحتية وسكون السين وفتح المثنات الفوقية وسكون الجيم وكسر الرام أي لا يتخذنكم جريا ويقال الوكيل وفي النهاية فيتخذكم جريا أي رسولا وكيلا يجري بكم يعني يكون ماذا جريا كالطريق الذي يجري معه الإنسان حينيذ يكون هذا اللفظ يجري الشيطان في مسلكه حينيذ صار محلا للجري. قال هنا راه بداود بسند جيد اذا انتهى الحديث والشاهد منه قول ماذا قول بقولكم أو بعض قولكم نهاهم عن أن يتوسع في الألفاظ التي هي مدح في أصلها ولو كانت مباحة أو جائزة أو في محلها لكن خاشيتها ان يتطور الامر فيصل الى الغلو فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ولم يقل سيدكم اولا لاراده العموم المستفاد من الف السيد والمعنى ان له السيادة المطلقه وسيد مضاف يكون سيدا باعتبار المضاف اليه مثل سيد بني فلان وسيد البشر قالوا عن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا الخير ضد الشر واسم تفضيل والخيره من القوم الافضل ا خير وهو صلى الله عليه وسلم خيار من خياره قال هنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم كالسابق ولا يستهينكم الشيطان اي يستهيمنكم او يذهب بعقولكم او يزين لكم هواكم كره ذلك لهم لألا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء وتقدم قوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله وورسه يستهي منكم يعني ما خذوا من, من الهوى يعني الا يكون الشيطان قد فتح لكم طريق الهوى حالئذ تغلون في النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا هنا ونهى عن المدح وشدد القول فيه وقال ويحك قطعت عنق صاحبك هذا بالصحيحين وقال إذا لقيتم المدحين فحثوا في وجوههم الترام أخرجه مسلم فمواجهة الممدح بمدح ولو بما فيه من عمل الشيطان العمل الشيطان لما قد يفضي، لما قد تفضي محبة المدح إليه من تعاظم المدح في نفسه يعني إذا مدح ومدح تعاظم فيه في نفسه بل قد يطلب المزيد وذلك ينافك ما التوحيد ويوقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام ولسيما أنه قد يتعلق به الناس فيكون بوابة للشرك وارشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله إذن سد الباب النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه الألفاظ بعينها محرمة إذا استعملت مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لان ثم فرقا بين النوعين قال هنا أنا محمد عبد الله ورسوله عبد الله فهو عبد لا يعبد ورسول الله لا يكذب ما احب ما أحبه هذه ما نافيته ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي ترفعوني مصدر مفعول ما أحب أن ترفعوني أن ترفعوني انه ما دخلت عليه في تأويل المصدر صار مفعولا لي أحبه ما أحب أن ترفعوني أي ما أحب رفعتكم إيايا. رفعتكم إيايا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل أنزلني والذي يجعل الفضل في عبادي هو الله عز وجل لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال رأى النسائي بسلد جيد قال هنا أرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد عبد الله ورسوله وقد وصبه الله بهما في مواضع من كتابه في مقام انزال القرآن تبارك الذي نزل فقان على عبده وفي مقام الإسراء سبحان الذي اسرى بعبده وفي مقام المعراج فاوحى إلى عبده ما اوحى وفي مقام الدفاع عنه والتحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده إذا جاء الله في بمقامه وهما قول عبد الله ورسوله رسول أي المرسل من عندي إلى جميع الخلق ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له ومع هذا التواضع أجمع أهل العلم على أنه أشرف الخلق وأفضلهم على الإطلاق. على الإطلاق على إذا كل ذلك يعتبر من باب حماية وصيانة التوحيد قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية هذا الباب السابع وستون وهو خاتمة الأبواب باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قدروا ضمير عود على المشركين وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الله هذه للاستئناف والارض جميعا هذا حال من آه. حال من من الارض صحيح هذه يدل على ماذا جميع يدل على متعدد او فرد يدل على متعدد والارض في اللفظ في المعنى ها متعددة هذا يدل على أن الأرض طبقات سبع أراضين والأرض جميعا قبضته القبضه هي ما يقبض باليد يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اي ما فيها من ذكر عظمة الله وعلوه على خلقه وما في معناها من الأحاديث والآثار يعني سيذكر في هذا الباب ما يدل على عظمة الرب جل وعلا وهذا ختم به كتاب التوحيد لأن التوحيد قائم على إثبات تعظيم الخالق جل وعلا كما مر معنا، وما في معناها اي معنى الآية من الأحاديث والأثار هذا أمر مجمع عليه بين السنه السنة والجماعة قال أهل التفسير يقول تعالى ما عظم المشركون الله حق عظمته ما عظم الله تعالى حق عظمته إذ لو عظموه لوحدوه والذي يصرف العبادة لغير الله تعالى ما عرفه قدر الرب جل وعلا ما عرف عظمة الرب جل وعلا قال اذ عبدوا معه غيره وكفروا نعمه وكذا قال السدين في تفسير الآية ما عظموه حق عظمته وقال محمد بن كعب لو قدروا الله حق قدره ما كذبوه وقال ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فمن امن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره والمعاني كلها تشترك فيه معنى واحد أنهم ما عرفوا قدر الرب جل وعلا فوقعوا فيه في الشرك الأكبر لأن كما عرفنا ما قدر الضمير يعود على المشركين قال والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب السماء الهنا للجنس فتعم يعني تكم السماوات كطي الكتاب لأنه لا يطوي سماء واحدة وإنما يطوي السماوات السبع كطي الكتاب على ما فيه من المكتوب كطي الكتاب على ما فيه من المكتوب طي معروف لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه في إثبات اليمين الحديث قد ذكره المصنف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك أين ملوك الأرض متفق عليه أنا الملك هذا يدل على عظمته جل وعلا واللفظ لأحمده وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر ويقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب يمجد الرب نفسه يمجد الرب نفسه انا الجبار انا المتكبر انا العزيز الحكيم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به لا يخرن به يعني لا يسقط وقال عليه الصلاة والسلام تكون ارض يوم القيامه خبزه واحده العجين يعني يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته عجين الذي يكون في اليد يلعب به وقد جاءت أحاديث كثيرة متعلقة بمعنى هذه الآية ومذهب السلف فيها وفي أمثالها امرارها كما جاءت امرارها كما جاءت يعني طي السماوات كونها بيمينه كونه يهزها هزا كل ذلك على على ظاهره على حقيقته يعني يثبت كما هو لأنه من قبيله الصفات وباب الصفات امرارها كما كما جاء بمعنى إثبات اللفظ مع المعنى اللغوي الذي دل عليه اللفظ دون تحريف دون تغيير وتبديل قال ومذهب السلف فيها وفي أمثالها امرارها كما جاء لأنها من باب الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل وأن لها معان حقيقة لأن في المعاني ونثبت الألفاظ هذا يسمى ماذا؟ يسمى تفويضا إثبات اللفظ وحاله المعنى على رب جل وعلا هذا من التفير أو محرم وأن لها معان حقيقة أثبتوها وفسروها يعني السلف بما يوافق دلالتها وكانوا أي السلف إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناها اللغوي بل يثبتونه وإنما ينفون الكيفية وليس مطلقا الكيفية وإنما ينفون علمهم بالكيفية الكيفيه ثابتة في نفسها الله عز وجل مستوي على عرش على وارتفع له كيفية نعم له كيفية نعلمها الجواب لا وينفون وإنما ينفون الكيفية كما قال مالك غير للسواء معلوم والكيف مجهول وتبعهم السلف على ذلك تبعه السلف على, على ذلك إذن قول السواء معلوم أي من حيث المعنى أما الكيف فهو مجهول شيء تقول غير معقول قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر حبر حبر عالم كثير العلم من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد يعني في التوراة أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع, إصبع واحدة الأصابع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع الإصبع واحد الأصابع يذكر ويؤنث هذا إصبع هذه إصبع يجوز فيه الوجه وفيه خمس لغات وقيل عشرة فتح الهمزه وضمها وكسرها مع الحركات الثلاث في الباب تاملوها والعاشره اسبوع أصبوع على وزن اسبوع وافصحهن كسر الهمزه وفتح الباب اصبع والحبر بفتح الحاء وكسرها واحد احبال اليهود قيل الكسر افصح حبر وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه سمي حمرا لما يبقى من اثر علومه في قلوب الناس وقيل ماذا تشبيها به بحر وإن كان مقلوبا وآثان أفعاله الحسنه المقتدى بها وقال أبو عبيد يرويه المحدثون كلهم بالفتح حبر اي يجدوا الحظر ذلك الوصف في كتبهم قال المصنف فيه أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن صلى الله عليه وسلم لأنه من باب المعتقد وبقي الجملة من من المعتقد إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وجد الحنفاء لم ينكروها ولم يتأولوها يعني يحرفوها وفيه إثبات الأصابع للرحمن جل وعلا لأنه قال إصبع وإصبع متعددة وفيه إثبات الأصابع والله أعلم به بالكيفية ولذلك قال على ما يليق بجلاله وعظمته وفي الحديث القلب بين إصبعين من أصابع الرحمة بين إصبعين من أصابع الرحمن قال هنا والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع ثرى التراب الندي ولعل المراد هنا الأرض والشجر ما له ساق صلب كالنخل وغيره قال وسائر الخلق على إصبع أي وباقي المخلوقات على إصبع وسائر الشيء بقيه باتفاق, باتفاق أهل اللغة وقيل بمعنى الجميع يعني باتفاق أهل اللغة أنه ياتي بمعنى, بمعنى باقي وهل يأتي بمعنى الجميع هذا اختلفوا فيه وسائر الشيء باقيه باتفاق أهل الوام قال هنا فيقول الله عز وجل أنا الملك في حصر جملة اسمية معرفة الجزئين أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قفضته يوم القيامه الآية يعني هذا تفسير للآية ما ذكره هذا الحبر يعتبر تنسيرا للآية قال أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طرقه وفي رواية جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع يعني هل بلغك من جهة الوحي لأن هذا غيب احتاج إلى ماذا احتاج لا إلى وحي أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده قال وأنزل الله وما قدر الله حق قدره يعني هذه يعتبر سببا للنزول وبالحديث أنه ذكر ذلك فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية معناه أن الآية نزلت قبل أن يأتي هذا الحبر الآية والنواجد جمع ناجذ قيل إنها اقصى الاضراس وهي أربعة تنبت بعد البلوغين، تمبوت بعد بعد البلوغ. الذي قالوا فيه سن العقل أو ضرس العقل. أي استغرق في الضحك وبالغ فيه حتى بدأ ظهرت. والمراد المبالغة في الضحك من غير أن يراد به من غير أن يراد ظهور نواجذه. أو هي الأسنان بين الظرس والناب كما في المصباح أو الضواحك وقال ثعلب المراد الانياب وهي التي تبدو عند الضحك. وهذا المرجع عند كثير من الشرح ان المراد به ما يظهر فيه عند الضحك يعني اوائل الاسنان اوائل الأسنان ليس مرض الاضراس لان هذا معناه ماذا انه قد فتح فمه الى أقصاه وهذا ينزع عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدو الضرس ضرس العقل من الضحك <تصفيق> هذا بعيد هذا بعيد جدا قال ثعلب المراد الانياب وهي التي تبدو عند الضحك انياب قال هنا وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن هزا حقيقيا على ظاهره هذا يعتبر من, من الصفات فيقول أنا الملك انا الله سبحانه وتعالى فهو مالك الملك ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وهززت الشيء من باب قتل حركته فاهتزه معلوما قال هنا وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى. هذا كناع عن الأرض كلها والماء والثرى على إصبع وسائل الخلق على إصبع اخرجاه أي البخاري المسلم هكذا في مسلم قال الحميدي وهي أتم ورواية البخاري إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه وفي البخاري السماوات ولا فرق السماء مرض به الدينس السماوات وقال ابن عباس رضي الله عنهما يطوي الله السماوات السبعة بما فيها من الخليقة والأراضين السبعة بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك في يده بمنزلة الخردنة حبة صغيرة جدا وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وهذا الذي أراده المصنف رحمه تعالى وعظيم قدرته جل وعلا وعظيم سلطانه وعليه فهو المستحق أن؟ يكون الإله الحق أن يعبد دون ما سواه وهذه الاصنام والاوثان التي عبدت من دون الله تعالى لا مقارنة في القدرة والعظمة بينه وبين الرب جل وعلا قال وقد تعرف وعظيم قدرته وعظيم سلطانه وقد تعرف إلى عباده بصفات كماله وعجائب مخلوقاته بالأدلة العقلية والأدلة السمعية النقلية وكذلك بما فطر الخلق عليه فما يدل على صفات الرب جل وعلا قد يكون عقليا وقد يكون نقلياً يجمع بين الأمر والفطرة تدل على ذلك ولذلك العلو ثابت بالفطرة كما أنه ثابت بالعقل وجاءت الأدلة النقلية مثبتة لما في العقل والفطرة قال وقد تعرف إلى عباده بصفات كماله وعجائب مخلوقاته وكلها تدل على جلاله وعظمته وأنه هو المعبود وحده هذا الذي أراده من الباب كله لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته وتدل على إثبات صفاته كما وصف به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته وفيها وفي غيره يعني هذه الآثار إثبات اليمين والشمال الشمال هذه فيها كلام لي العلم لكن الظهر إثباتها وقال عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين مبارك يعني لما أثبت الشمال قد يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أنها أضعف لأن في المخلوق ماذا؟ يمين والشمال واليمين أقوى من من الشمال فإذا جاء اللفظ مثبتا فيه إثبات الوصف لرب جل وعلا بإثبات اليمين والشمال قد يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أن الشمال أضعف وبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما؟ ها في قوة واحدة ولذلك قال وكلتا يدي ربي يمين معناه أن الشمال في قوتها كاليمين ليس كالمخلوقين قال هنا ولمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يطوي, يطوي الله يطوي الله حذف الياه صحيح حذف الياه يطوي الله نعم تقا ساكنان يطوي الله السماوات يوم القيامة مراد به الطي الحقيقي أو مجازي حقيقي على ظاهر يطوي طيب يطوي الله السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك هذا على نفسه انا الملك اين الجبارون هذا استفهام أراد به التحدي تعجيز اين المتكبرون كذلك ثم يطوي الاراضين السبع سبع اصاب بكونها سبعا إذن اراضون سبع كالسماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والمماثلهن لا تصح إلا في في العدد وهذا الحديث كذلك هنا قال ثم يأخذهن بشماله هذه في إثباتها خلاف بين أهل الحديث ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن هكذا ساقه المصنف والذي في ابن جرير في يد الله كاف معنا ثابته هي كف ثابت الله تعالى لكن في النص هنا في كف الرحمن عند ابن جرير في يد الله والكف ثابت باحاديث صحيح انما النظر في النقل هنا في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم قال هنا رواه معاذ ابن هشام الدستوائي قال حدثني قال حدثني او حدثنا قال حدثنا ابي عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولظو في يد الله في يد الله اذا فيه روايتان قال الشارح وهذا الاسناد صحيح وتقدم نحوه شارح من شخص سليمان وفيه اثبات الكف للرحمن وهي ثابتة لا إشكال ان على ظاهرها وعظمته وصغر السماوات والأرض وما فيهما بالنسبة إلى عظمة الله غاية الصغر إذا كانت السماوات كلها في كف الرحمن فقط دل ذلك على ماذا؟ على عظم هذه الكف على عظم صاحبها جل وعلا وما فيهما بالنسبة إلى عظمة الله غاية الصغر مع ما ترى من كبرهما وسعتهما يعني السماوات الأرض قال هنا إلا كخردلة في يد أحدكم قال ابن جرير مفسر حدثني يونس هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقه <تصفيق> روى عن ابن عيينة وابن وهب وغيرهما وعنه ابن خزيمة وخلق مات سنة 64 ومائتين وله 92 سنة قال أنبأنا أو في رواية أخبرنا أو في سند اخر أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي هو زيد ابن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أو أبو سالم المدني عالم ثقة مات سنة ستة ثلاثين ومئة وابنه عبد الرحمن يضعف ضعيف يضعف ضعيف إذا قطعنا ويضعف عن اختلف فيه روى عن أبيه وابن المنكادر وغيرهما وعنه ابن وهب وعكريمة ومسروق وغيرهما مات سنة 82 ومئة ورواه أيضا بهذا الطريق واللوم أصبغ ابن الفرج وهو مرسل أصبغوا ابن الفرج وهو مرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي موضع قدمي الله تعالى إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس بضم فسكون ترس بضم التائل قاع المستدير المتسع الأطلس وفي الأصل الأملس أطلس أملس ولعلها أصح كما قاله الزمخشل ومنه قوله واجهت ترسا من الأرض هكذا في تاج العروس واجهت ترسا من الأرض كما قيل وواجهنا ترسا من متون صحاري صحاري وواجهت وواجهنا كذا به نون واجهنا ترسا من متون الصحاري ويقال الترس صفحة فولاذ تحمل لاتقاء السيف حديث والمراد الأول يعني اشبه ما يكون به بالطست فيه وفيه صغر السماوات بالنسبة إلى, إلى الكرسي وقال السدي الكرسي تحت العرش والسماوات والأرض في جوف الكرسي قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين على أثر عن ابن عباس وتلقاه السلف بالقبول تلقاه السلف بالقبول الكرسي موضع القدمين مع انه من قبيل الصفات والأصل فيها ماذا الوحي وكتاباً وسنة إلا إذا أثر عن الصحابي ولم يعلم له مخالف حنيذ يكون مضموما إلى دلالة الكتاب والسنة لأنه لا يقال من قبيل الرأي فلو حكم الرفعين حيث المعلم قال هنا قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش أي بالنسبة إليه إلا كحلقة كحلقة من حديد مراد به حلقة الدرع القيت بين فلات من الارض فلات الصحراء الواسعه أو المفازة لما فيها أو القفر قفر وهي مفازه لا نبات فيها ولا ولا ما والجمع قفار وأبو ذر هو الغفاري الصحابي المشهور واسمه جندب ابن جنادة ابن سكن ابن قيس ابن بياض الغفاري من السابقين إلى الإسلام ما أضلت الخضراء خضراء أي السماء ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء اصدق لهجه منه خضراء السماء خضرته والغبراء الأرض غبار يعني ما أضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء وأصدق لهجة منه توفي بالربذة سنة 31 وصنيع المصنف رحمه الله تعالى يوهم ان ذلك يعني قوله وقال ابو ذر قوله وقال ابو ذر أن ذلك عطف على قول زيد بن اسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك ظاهر العطف وليس الأمر كذلك فإن حديث أبي ذر هذا رواه يحيى ابن سعيد العبد الشمي عبد الشمي كان الباب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمير عن عبد الله ابن عمير وفي الاصل هناك عن عبيد ابن عمير عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي آية أعظم قال آية الكرسي. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة قال النووي يحيى الأموي أو الأموي صدوق قال النووي صواب قال الذهبي ليس النووي قال الذهبي يحيى الأموي صدوق ولعله رحمه الله اراد عطفه على بن الجليل على بن جليل فقد رواه هو وابو الشيخ البيهقي وابن مردويه عن أبي ذر أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال يا ابا ذر ما السماوات السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة من بارض بارض فلات وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقه وأخرج سعيد بن منصور وعبد ابن حميد وابو الشيخ البيهقي عن جاهد قال ما السماوات والارض في الكرسي الا كحلقة بارض فلات وما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلات أي وسط وسط فلات. بل عد بعض أهل العلم أن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلات من الأرض من المتواتر يعني وإن كانت الاحاديث فيها ماذا فيها مقال لكن يعتبر من من المتواتر وفيه دلالة على عظم العرش بالنسبة إلى كرسي وتقدم أنه فوق السماوات كالقبة قال شيخ الاسلام تيميه العرش مقبب ولم يثبت انه مستدير مطلقا بل ثبت انه فوق الافلاك وان له قوائم, أن له قوائم، فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبه للخالق جل وعلا في غايه الصغار قال هنا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا موقوف وله حكم رفعي قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام كذلك أراد أن يبين شيئا من عظمة الرب جل وعلا كالآية السابقة والقرآن كله مبين لي لذلك يكفي عن هذه الحديث التي قد يكون فيها شيء من من الكلام قال والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمس مئة والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخف عليه شيء من أعمالكم قال الذهبي رواه اللالكائي والبيهقي بإسناد صحيح عنه إسناد صحيح عنه فهو سبحانه فوق جميع المخلوقات مستوي على عرشه بائن من خلقه فله العلو الكامل من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات ومرة معنى هذا في في أول كتاب بيانه قال الشيخ الإسلام وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة نبيه وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائل الأمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء إثبات العلو علو الذاتي وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوين على عرش وقال أبو عمر طال منك أبو عمر ليس بعمر في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة أجمع هذا من المعلوم من الدين الضرورة إنكاره يعتبر كفرا في الأصل أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته وقال فيه ايضا أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ثم قال أجمع المسلمون, المسلمون أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وهو معكم ليس بذاته داخل الله المخلوقات وإنما علمه وأن الله فوق السماوات, فوق السماوات بذات مستوى عن عرشه كيف شاء وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا وبدعوا وظللوا من خالفه من الجهميه النفاة وبعضهم كفروا سبدعوا فقط وذكر ابن قيم مئة دليل من القرآن وذكر أن عليه إجماع المرسلين مرسلين. إذا ثم إجماع الرسل كما نقول دائما اجماع الرسل وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن أحد من السلف المقتدى بهم حرف واحد نخالفه فأين الشبهة؟ قال هنا أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود وابن مهدي هو عبد الرحمن ابن مهدي بن حسان ابن عبد الرحمن العنبري مولاهم ابو سعيد البصري ثقة حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن مديني ما رايت اعلم منهم روى عن جرير وعكريمة وخلق وعنه ابن المبارك وابن وهبن وخلق مات سنة ثمانة تسعين ومئة وحماد هو ابن سلمة ابن دينار ابن سلمة ابن دينار محمد هو ابن سلمة ابن دينار البصري أبو سلم مولى تميم ويقال قريش يعني مولى قريش ثقة عابد أثبت الناس في ثابت روى عن ثابت وقتادة وخلق وعنه ابن الجريب والثوري وابن المبارك وخلاق مات سنة ستين ومئة عاصم هو ابن بهدلا وهو ابن أبي النجود الأسد مولاه مكوفي أبو بكر المقرن معروف لكنه ضعيف الحديث. قال صدوق روى عن زر وأبي وائل وأبي صالح وخلقه جعل له مرتبة الصدوق هنا وعنه الأعمش والحمادان وجماعة مات سنه سبعين وعشرين ومئة والزر بكسر الزاي وتشديد الراء ابن حبيش ابن, ابن حباشة ابن اوس ابن بلال الأسدي الكوفي أبو مريم ثقة جليل أدرك الجاهليه وروى عن عمر وعلي وغيرهما وعنه إبراهيم النخاعي وعاصم وخلق مات سنة ثلاثة وثمانين وله سبع وثلاثون ومائة سنة قال ورواه بنحوي المسعود عن عاصم عن أبي وائل هو سعيد ابن سلم الأسدي الكوفي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره روى عن أبي بكر وغيره من الصحابة أدرك سبع من الجهلية ومات سنة ثنين وسبعين والمسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الكوفي ثقة الروا عن أبي إسحاق السبيعي وعن القامة والقاسم وغيرهم وعنه السفيانان من ثوني بن عوية وشعب وعاصم خلق مات سنة ستة وستين ومئة قال وله طرق هذا قال الحافظ الذهبي وله طرق وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بالمنذر والطبراني وابو الشيخ وأبا عمرو وأبو عمرو وأبو, عمر وأبو عمر كما سمع المنكي ولا لكاي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم قال هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون تعلمون كم بين السماء والأرض أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في النفوس قلنا الله ورسوله أعلم فيه حسن الآدب مع الله وفيه إسناد العلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم إلا إذا كان الأمر مما يتعلق بالحكام الشرعيه المنزمة إذا قيل الله ورسوله أعلم لا إشكا ما حكم صلاة الجماعة قال ماذا ما واجب مثلا الله اعلم الله ورسوله أعلم قال هنا قال بينه مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة الكثف السمك والغلط ارتفاع يعني ضد اللطافة ويدل على المسافة بينهما الظاهر قول تعالى الله الذي خلق سبع سماوات سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن وفيه عظم السماوات ساعة ما بينهن وكذا الأرض مثلهن وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض وتقدم بحديث المسعود وبين الكرسي والماء خمسمائة عام ولا منافات بينهما لأن الكرسي فوق السماء وهذا من أبهر آيات الله كما أن الأرض مغموره بالبحر واليابسه منها نحو الربع وهي محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبه طافية عليه وهو فوقها ولا يطوى عليه وإن من حسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها ببني آدم الله أعلم الذي له الخلافة على سائله فكذ السماوات بينها وبين العرش بحر سمكه طول ما بين السماء والأرض قال هنا وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم روه ابو داود وغيره هذا الحديث كأمثاله يدل على علو الله وعظمته وعظم مخلوقاته وفيه تصريح بأن الله فوق خلقه على عرشه بائن من خلقه كما جاء بذلك الكتاب والسنة وله شواهد في الصحيحين وغيرهما وأورده المصنف مختصرا والذي في سنن أبي داود عن العباس ابن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزنة أي تسمون كذلك المزن قالوا والمزنى قالوا والعنان قالوا والعنان قال أبو داود ولم أتقن العنان جيدا قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية اوعال ولذلك يسمى حديث الأوعال وحديد الضعيف او عال بين اظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء الى سماء ثم على ظهورهم العرش حملة العرش سموهم ماذا بي بالاوال بين اسفله واعلاه كما بين سماء الى سماء ثم الله فوق ذلك اخرج الترمذي وابن ماجه قال الترمذي حسن غريب وقال الذهبي رواه ابو داود باسناد حسن وروى احمد والترمذي نحوه من حديث ابي هريره وفيه بعد ما بين سماء الى سماء خمسمائة عام وكذلك الأرضون ولفظ أحمد في الأراضين سبعمائة عام حتى عد سبع أراضين ولا منفات بينه لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو بسير القافلة ونيف وسبعين على سير البريد يعني اختلف ماذا؟ ما يسعر به وما يحكى به وحكى شيخ الإسلام غير الإجماع على أنها مستديرة والمراد كل واحدة فوق الأخرى محيطة بها والتي تحتها في وسطها حتى ينتهي الأمر إلى السفلة وفي وسطها المركز وقال الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماعة هكذا قاله رحمه الله تعالى إذن أراد المصنف بهذا الباب ماذا إفادة أن الله تعالى عظيم فيستحق حينئذ أن يعبد وإذا كان كذلك فصرف العبادة لغيره يعتبر من من الشركة الأكبر قال بعد ذلك رحمه الله تعالى خاتمة تدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف قيم الذي لم يسبق إليه ببيان توحيد الإلهية لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهل هذا التوحيد واتوا بما ينافيه من الشرك والتندين فقرره كما ترى أحسن تقرير وابينهم ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات ليكون هذا الكتاب حاويا لأنواع التوحيد الثلاثة لأنواع التوحيد الثلاثة وهي متلازمة كما مر معنا فيه في أول الكتاب. التي أشار إليه العلامة القيم بقوله والعلم وأقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف إله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والآمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني ولأن هذا العلم قد خاض فيه من ينتسب إليه ممن قد أخذ عن أهل الكلام وغيره لظنهم أنهم على شيء وليسوا على شيء فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات وخالف ما دلت عليه الآيات المحكمات والنصوص الثابتة عن الثقات من غير الافتفات يعني الكتاب والسنة فهذا الله هذا الإمام قدس الله روحه إلى معرفة التوحيد فقرره ووضحه بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة ولقد والله وضح التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل أو وضحه وأنزلت, وأنزلت الكتب أحسن توضيح ولقد والله وضح التوحيد الذي ارسلت من اجله الرسل وأنزلت الكتب أحسن توضيحه وبينه أبينا تبيين وزيف الشرك وحذر منه أبلغ تحذيره فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء ورفع درجاته في المهديين ونظمنا في سلكهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين